تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ثم اكتسب من الإذن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموا المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا مبين وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم فلاء فضل الله عليكم ورحمته الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسك في فيه عذاب عظيم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 لولا اذ قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهدان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا انكم الآيات والله عليم حكيم ولولا إذ قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهدام عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أَبَدًا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الْآيَاتِ والله عليم حكيم أن تشيءا فاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولو رحم الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتو أولي الطربى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أي يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أي يغفر الله لكم؟ والله رفيع رحيم. الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعن في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيزَةُ لِلْخَبِيزِينَ لفضيله أولا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 ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نساء ات ايمانهم او التابعين والمرء للثبت من الرجال او الطفل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرب ان تنين الله جميعا ايها المؤمنون جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون من عبادكم وإمائكم إن فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم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 ولا تكرهوا فتياتكم على البضاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم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 يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفسه نار نور على نور يهدي الله لنورني من يشاء ويضرب الله الأمثال للنار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 لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يرشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألن تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما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 يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأني الأبصار والله خلق كل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 قد آيَاتٍ آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون بِاللَّهِ بالله وبالرسول ثُمَّ ثم يتولى فريق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 الحق يأتوا إليهم الذعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله إذا دعوا الى دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله وي ذلِكَ الَّذِينَ سَبَقُوا الْأَوَّلِينَ وَمَا عَدَلُوا مِنْ عِبَادِنَا وَلَكِنْ كَانُوا مُخْلِصِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ قل لا تقسموا طاعة مَعْرُوفَةٌ إِنَّ الله خبير بما تعملون قل أَطِيعُ الله وَأَطِيعُ الرسول فَإِن تولوا فَإِنَّمَا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض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 صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء فلا تعورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم